يعيد اينما كانوا قفهم بالقناح حتى يبيد فيكم ويحتر كفر و قالوا اننا متحد عجب الكفر لكم لما راكم لم تحيد دوله الاسلام جاءت ركبه لها تقود كل من يجحد دينها هنا الدين يسود لن تضلوا يا خنازير و تبقوا يا قرود فما اشرايكم نجل المعالي ونشيد اينما حل اليهود او لهم حل عبيد سنثير الاضطرابا منه اقتلوا الحشود يا يهود الشر صبرا فيكم حقا العيد قتلكم مجد جديد قتلكم عيد سعيد